انهم اصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا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 لينذر يوم التلاق يَوْمَهُمْ هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار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 يا قَوْمِ لكم الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فمن ينصرنا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِن جاءنا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ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 كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتن عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان بن ليصر حلع لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا.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 ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتهاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا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 واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي وَالْإِبْكَارِ إِنَّ الذين يجادلون في آيَاتِ الله بغير سلطان أَتَاهُمْ إِنْ في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه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 فَإِمَّا نرينك بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نتوفينك فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رسلا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نقصص عَلَيْكَ وما كان لرسول أَن يأتي بآية إِلَّا بِإِذْنِ الله فَإِذَا جاء أَمْرُ الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الْأَنْعَامَ لتركبوا منها ومنها تَأْكُلُونَ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 فَأَفَلَمْ يسيروا فِي الْأَرْضِ فينظروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 نابهه مشركين فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخثره ذلك الكافرون صدق الله العظيم